إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر, ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدة ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها هو نتواصل معكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من أبناء الصحة والجمال الذي آمل من رب العالمين أن يكون هزة للقلوب وإنارة للعقول وتوضيحا للأمور ومحاولة لجعل الأمور أفضل في قبل وإحنا عرفنا ان برنامجنا معني بالتربيه وبالتوجيه وبمحاولة ان احنا نعمل حاجة جديدة مختلفة في حياتنا كتير من الأحيان الناس فكرين ان خدمة هذا الدين بأوراد ومسبحة وعبادات وتلقي علم شرعي وشكرا على كده وده شيء جيد بإقامة العبادات و. عملية تفقيف الانسان وتعليم شيء في غاية الأهمية. لكن دينا دين عملي يعني ايه دين عملي دين تطبيقي يعني ايه دين تطبيقي يعني, دين تطبيقي؟ يعني اللي بتعلمه لازم اطبقه ولازم يشوف النور ولازم يبقى واضح قدام عنايا ايه الخيرية في سجادات وركعات وعلوم شرعية دونما تغيير في البني ادم وفي المحتوى وفي المجتمع وفي الناس ايه الافضلية في ان احنا نفضل نسمع في برامج طويلة عريضة دينية عن الصبر والحلم والرأفة والاناء والقرب من رب العالمين وادية رحمات ربنا سبحانه وتعالى ورحمته ملكة غضبه وانا قاعد ابوز في مستقبل الأمة ككل بعصبيتي ونرفستي وتعدية وعدم معرفتي لأسلبي التربية السليمة وبلطش والسلام وبربي اي تربية اي كانت وبالتالي موضوعنا مش موضوع عابر البرنامج ده وان كنت اقدمه أنا مش بحيي بس بقول انه من اهم ما يمكن ان البني ادم يبقى فاهم ان الدين ده محتاج ايه في المرحلة دي وعشان كده هو مهم بالنسبة لنا نعمل ايه في فترة من الفترات كانت الغزوات والفتوح اهم ما يمكن في حياة البشر في عهد الاسلام والمسلمين في فجر هذه الأمة عشان لازم ينتشر الاسلام ويعلم الإسلام ديار العالم كله ناشرين لهذا الدين وذات المرحلة اللي بعدها عملية حفظ العلوم الشرعية والفقه والابداع في هذا الامر وظلت الامة على هذا الحال الى عهد قريب وبدأت الامة تتساقط زي ما احنا عارفين واضح من التركيبة بتاعتنا ان احنا اصبحنا لسنا من المتسوقين ولكن من مجتمع للأسف ضعيف الى امة اضعف ايه اللي حيقوي الامة دي ايه اللي حيخليها ذات مكانة ايه اللي حيخليها ذات صولة وصولجان إلا عيخليها ذات عز وإباء إلا عيخليها ذات مكانة إلا لم يكن هناك رجال صدقوا ما الله عليه بني أدمين متربيين بطريقة مختلفة أسلوبهم جيد وطريقتهم جيدة هالمتصور ومتخيل إن وإنت بتربي ابنك إنت بتربي بالمفهوم ده في ذهنك ده بتحاول توصله فاهم الأبعاد مستوعب القضية ولا هي تربية والسلام بنقضيها والسلام او كلام والسلام القضية بتختلف عشان كده بيختلف الناس حتى في سماحهم لاي شيء عشان كده الدعوة الجميلة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول سيتابعونا أحسن مش كل الناس بيتبعوا أحسن القول ناس كتيرة بيترد عليهم الغالي من الامور بياخدوا البخص في ناس كتيرة بتتعلم الصح لكن للأسف ما بتطبقوش عشان كده البرنامج بتاعنا برنامج تطبيقي مش برنامج سماعي مش برنامج عاوزين يا سلام يا عم الشيخ اطربتنا بحديثك امتعتنا بكلامك الكلام ده ما ينفعش اللي ينفع ان انا بسمع توجيهات هنا في البرنامج انا بفزها ليه عشان انا بحب الدين ده وبحب الامة دي وبحب عيالي وبحب مستقبل عيالي وبحب مستقبل امتي عشان كده في الحلقة اللي فاتت اما قلنا. في موضوع اولادنا في الاجازات اللي مستمر لحد النهاردة و هنكمل الحلقة اولادنا في الاجازات يعني أهمية الوقت في عمر الاطفال اهمية الوقت في عمر اولادنا ازي نقدر نستفيد من السنوات بتمر في حياتنا اجازات ازي نقدر نستفيد بحاجة مفيدة و بجد ردود افعال الناس من خلال اتصالاتهم ومن خلال كلامهم ومن من خلال حوارهم ومن من خلال اللي بيبتوسمني حاجة مفرحة جدا ان الناس بتتفاعل وده شيء جيد. لكن احنا محتاجين حركة حقيقية عشان نقدر ننفس احنا اتفقنا مرة اللي فاتت على نقطة معينة المفروض انها مش صعبة ومش مستحيلة ومش كلام صفصطة ومش كلام مش فئدينة ومش كلام واقعي كلام منطقي جدا وبسيط قلنا نمر واحد من النقاط اللي اتفقنا عليها الحلقة اللي فاتت ان التلفزيون لازم يقنن وقت استمعنا للتلفزيون ده اساسي وده في ادينا والريموت في ادينا والكابل في ادينا وجهاز التلفزيون في ادينا وولادنا في ادينا يبقى نقدر نتحكم في ده مش حسمع من حد فيكم من اللي عمال على بطال فتحين التلفزيون بيتفرجوا على الغس زي ما بيقولوا والثمين على الشيء اللي ينفع واللي ما ينفعش خلاص التلفزيون له وقته والوقت ده مخصص للناس اللي أنجزت في النهار شيء كويس دي مرة واحدة اتكلمنا على ان احنا عن ساعد في البيت وحنبتدي يبقى في قدر من المسئولية وانتماء في البيت واتكلمنا ان ده طبيعي ان اولادنا ينظموا قدرتهم ويساعدوا مامتهم ويساعدوها في كل شيء ومطلوب ومش عيب ان اولادنا يساعدونا في كل شيء ومش معنى كده ان الام بتتخلى عن وظيفتها بقى اي صورة من الصور وده في ادينا وربطنا المصروف بأعمال ممكن ابني يقوم بيها ربطنا المصروف بأداء جيد من ابني ربطنا المصروف بسلوك جيد ممكن الابن يقوم بيه ربطنا المصروف بإن ابن النهاردة حقق بعض المساعدات في البيت بشكل أو باخر وبصورة أو باخر ربطنا المسألة بشكل أو باخر وكمان اتكلمنا على حكاية الشغل والعمل وتفاعل ناس كثيره جدا اه الناس قالوا لك اخيه اي يا اولادنا يشتغلوا ليه هم احنا محتاجين لا ابني يروح الشغل حد يقول له اعمل كذا وعمل كذا امال انا عايشه ليه وابويا عايش ليه خلينا يبقى احنا في التراوة يبقى يبقى مش نافعنا حاجة يبقى اولادنا دون مش هيوصلوا لاي مستوى مستويات باي صور صوره امال هو موقعه طول النهار بيعمل ايه اما يروح يساعد في شيء او يعمل شيء او يبني شيء او يرتب شيء او يساعد في تنمية شيء ده اي صورة من الصور مش افضل من قعدته من الصبح حد بالليل قالت براسه ورجله قاعد يتفرج ويتنقل من هنا الى للسرير ومن السرير للكنبة وهو بياكله من انت النهار هما احنا محتاجين رجاله ولا مش محتاجين رجاله. محتاجين اخوات تقدر تتحمل مسئولية ولا مش محتاجين عشان كده محتاجين الفكر ده يبتدي تبلور عشان نحط للزمن والوقت اهداف اتكلمنا في المشروع اللي كان نفسي بجد في لحظة من اللحظات وزارة من الوزارات اداره من الادارات تتولى مسؤولية مشروع التشجير اللي اتفقنا عليه مرة اللي فاتت او مشروع المضافة العام اللي ممكن نتولى باي صورة من الصور وباي شكل من الاشكال حتى النهاردة هقولوكم مشروع تاني مع بداية الحلقة بس قبل ما اقوله عاوز اقول حاجة تانية عشان اكد المعنى والمضمون اللي اتفقنا عليه في الحلقة اللي فاتت يبقى الحلقة اللي فاتت اتفقنا على خمس نقط التلفزيون هنقننه شغل البيت والمساعدات المنزلية وشراء الاشياء هيساعدونا النقطة التالتة المصروف وربطه باداء معين من الاولاد العمل والمشروع العام اللي اتفقنا عليه كلنا مع بعض يا رب حد يتبنى إدارة من الإدارات أو تلقي فضائية من الفضائيات نادي من النوادي حي من الأحياء يفرحنا كده ويبتدي يعمل من مشغول وإعلام مثلا في جريدة من الجرايد إحنا حنقوم بأي صورة نصار وبأي شكل من الأشكال النهاردة في موطنية مهمة كتير وحنقدم لكم مشاريع كمان ممكن تفيد الأمة ككل. وتغير وجه الأمة نفسها بل بالعكس ممكن تضيف إضافة من الإضافات لكن قبل ما ابتدي احنا كنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت على إن الوقت مهم وإن الوقت هو الحياة وما قولت أحد الصحابة إن الليلة والنهار يعملان فيك فعمل فيهما فعمل فيهما فعلا اليوم بيمر الليل بيجن علينا النهاردة اشتغلت عملت ايه الانجاز اللي انت عملته لان نقص من عمرك يوم وليلة بجد الواحد من تبص الوراء احنا متقابلين مع بعض من قيمت اسبوع بالزبط بالزبط 168 ساعة انت استفدت قد ايه بال168 ساعة ضيعت منهم قد ايه نمت منهم قد ايه كنت ممكن تستفيد بكم ساعة من الساعات اللي موجودة دي كنت ممكن تنجز ايه الانجازات اللي ممكن كنت تتأديها في الوقت ده كله لو رجع بيك الزمان بالمية تمانية وستين ساعة دول بالسبعة ايام دول انت كشخص كنت هتعمل نفس اللي كنت بتعمله الاسبوع ده ولا ممكن كنت تتغير من اساليبك واسلوبك وطريقتك وتعاملاتك بالعكس انت ممكن كنت تنجز انجاز من الانجازات تتم عمل من الاعمال ترتب حياتك بشكل مختلف وبصورة مختلفة شان جدا بقولكم احنا نحتاجين بيننا وبن بعض قاعدة كل واحد يقعد مع نفسه يغرب لنفسه عارفين الغربلة الغربلة دايما بتنزل النافع وتحجز الضار نفسنا يغرب لنفسنا في وقتنا في استغلالنا للوقت في ادارتنا للوقت عشان نرمي الحاجات اللي مش مفيدة والعادات اللي مش سليمة مش ممكن ابني يشوفني طول النهار قاعد قدام التلفزيون او دقر جورنال في موضوع ايا كان الموضوع او قاعد كده ما بعملش حاجة هيتعلم مني ازاي ان الوقت مهمة او استغله بشكل او باخر هتعلم ازاي لو انا متعلمتش عشان كده مطلوب مني اوي ان انا حس بانت الوقت انا كاب وكام تستفيد وتتعلم ان الوقت مهم وان العمر بيمر وان لقاء ربنا بيقرب عارفين الحياة دي عاملة غريبة اوي بس بسيطة اوي بتبتدي هنا المكان دا هنا وتنتهي هنا الفرق ما بين هنا وهنا ساعات وايام وازمنا كلما يمر وقت كلما بقرب للنهاية ولقاء ربنا سبحانه وتعالى عشان كده مطلوب ان المعنى الديني ده يتحول لمعنى عملي ان انا كلما بقرب للقاء ربنا كلما بضبط واضبط وأحسم وأطور وأبقى أفضل في أدائي دائما مش مهم اللي فات المهم الصدق في اللي جاي عشان كده محتاجين نعيد ترتيب المنزل من جديد نعيد ترتيب الأمور من جديد في عقولنا وفي أزهامنا قبل ما تكون في عقول أولادنا عشان أولادنا يستجيبوا بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يبقى متفقين على أهمية الوقت وعاوزين إحنا نستغل الوقت بشكل جيد عشان أولادنا يستغلوا الوقت بشكل أفضل وبصورة جيدة معلش طاقت في دماغي دلوقتي لما أخذت كلمة طاقت كده عصدي لمعت في دماغي وفي ذهني وفي فكري مشروع تاني مشروع ممكن اولادنا اللي مصغيرين قوي اولادنا اللي في ابتدائي اللي عندهم 12 سنة و 13 و 14 و 15 و شباب الجامعة اللي متعلمين اللي مستمرين الناس اللي بتعرف واحد زاد واحد يساوي كام ومتعلمين متعلمين وبه وجين وعارفين ازاي قدروا يكتبوا وعارفين ازاي يقدروا يقرأ ويتملوا عارفين الامية في امة الاسلام نسبتها قد ايه عارفين في دولة زي مصر الناس اللي مش متعلمين واللي ما يعرفوش يفق الخط نسبتهم قد ايه في دول زي اليابان ما عندهاش امية في مدن باكمالها في اوروبا ما فيهاش امي ايه رأيكم اولادنا قاعدين ودايما بيدرسوا ودايما بيجي لهم المدرس يعلمهم ودايما بيعودوا على المكتب على كرسي التلميذ تصوروا وتخيلوا كده ان اولادنا يبقوا هم المدرسين هم المعلمين ل لخمسة يا سيدي من الناس اللي موجودين في الحي بتاعي كبار سن صغار سن شباب رجالة نساء ويبقى الولد في ظرف الثلاث تشهر الى الاربعة تشهر اجازة دول يبقى في مكان ثابت يعينه الحي في نادي من النوادي في مركز شباب في حي من الاحياء يتحدد في فصول اسمها محو الامية مش بس بيقوم بيها خريج الجامعات اللي عندهم بطالة وما عندهمش شغل وبيتلقوا مكافأة من المكافآت خلوا ولادنا الصغيرين دول يحسوا بالانتماء والانجاز يعلموا عم البواب عم العامل البقالة اللي جنبنا الشغالة اللي بتشتغل الخادم اللي بيشتغل السوائل اللي بيسوق وهكذا ليه لا؟ ما تب الناس وزارة الشباب والرياضة او وزارة الشباب اللي موجودة في امة محمد صلى الله عليه وسلم انها تعمل حصف ده ونبتدي نفتح فصول يا سيد المدارس بتبقى في الصف فاضي. المدارس بلاش المدارس المدارس الحكومية فضية وبيبقى الفصول فضية وبتبقى خاوية على عروشها التلميذ اللي دخل المدرسة في يوم من الايام أو البني ادم دخل تلميذ بدأ يبقى معلم لخمسة إلى عشرة أفراد يعلم الأولاد الكتابة يعلم الناس يعلموا يعلم الأولاد الإملاق. ليه لا؟ ايه الصعوبه في كده الصعوبه عارفين في ايه ان احنا ما عندناش الشجاعه من وزير الشباب يعمل حاجة زي كده ما عندناش الشجاعه لان يبقى في تموين ما عندناش الشجاعه ان نعمل تنظيم ما عندناش الشجاعه من الاخر ان ولادنا يبقى يستفيدوا يبقى عندهم عقول عشان يبقى عندهم انتماء لهذه الأمة ما هو ده اللي بيعمل الانتماء اتمنى وزير من الوزراء يتمنى مثلا مشروع محول امية بتاعت الشباب الصغير ده نفسي يتوظف الاولاد في شكل مفيد في وقت من الوقت من الاوقات عارفين قيمة ان الولد يحف انه انتقل من تلميذ الى مدرس دي ويبقى كده انا اعرف اولياء امور قالوا لي على المشروع ده احنا مستعدين نوفر الادوات من تباشير من اقلام من كراريس من اماكن بس وفرنا بس الغطاء اللي نقدر نعمل به مشروع محو الامية ده نفس النوادي توفر عندها قاعة من القاعات لمحو الأمية اللي ولد ييجوا يساعدوا يرتبوا يعملوا مش حراموا ومش عيب الافكار البسيطة دي وان كانت بسيطة الا انها ممكن تغير في شكل الامة تغير في شكل ومضمون الامة وكمان اضافة عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر جعل جعل عتق الاسير تعليم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة يعني قال لهم انا مش عاوز فلوس بالرغم ان كان في ازمة اقتصادية في المدينة انا مش عاوز اموال انا مش عاوز جواهر انا مش عاوز اي حاجة انا عاوز كل اسير من من الاسرة قريش يعلموا عشرة من الصحابة ما يعرفوش الاراية والكتابة عارفين ليه لان فعلا التعلم والعلم مهم وفعلاً حصل كده وفعلاً حصل كده واعتق رقاب الاسر يومه واعتق رقاب الاسر يومه طيب ايه رأيكم احنا عندنا اولادنا فضيين ما وراهمش حاجة ومش هيبقوا تلمزة هيبقوا مدرسين ودايما الاولاد في ابتدائي بالذات او في نهاية الاعداد يبقى عندهم عقدة انهم يبقوا تلمزة ايه رأيكم نخلي اولاد بتوع اعدادي يقوموا بالدور ده الولاد اللي في سنوي وخصوصا في قولة سنوي بالذات السنة اللي وقعة دي من التعليم عموما ليه لا ايه الصعوبة في كده ليه ما تبقاش الأجازة بتاعتنا واحنا في بداية الأجازة لسه وشهر 6 داخل عندنا شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 كامل وشهر 9 كامل لحد ما الدرسة تخش في مدارس هتخش في 1 عندنا عندنا 13 شهر 6 و7 و8 ليه لا ليه ما نستفدش من الأجازة بالمفهوم ده ليه طب اقول لكم حاجة سيبك من البلد والحكومة يا سيدي حط ايدك والارض ليش عندهم مشاكل يا سيدي الحكومة مش فاضية عندها عزامات احنا مش عندنا ناس في العمارة بتاعتنا اشغالة ما بتعرفش تقرأ وتكتب عندنا في الشارع ناس ما بتعرفش تقرأ وتكتب في ناس بتشتغل كتير من الوظايف بنحتك بيهم ما يعرفش يقرأ و يكتبه ايه رايقوا لو اب يقترح الاقتراح ده ان احنا هنعلمكم الاراية والكتابة كتير من الناس تتمنى ده وكتير من اولادنا يتمنوا ده والاستضافة يا سيدي تكون على السطوح فوق العمارة مفيش مانع نجيب كرسيين تلاتة وادي عبارة عن صبورة والابن قاعد يشرح للالف وبه وجيم ودال والف وبه يبقى اب والف وميم تبقى ام وبه وجيم تبقى ايه يعني وهكذا يبقى مطلوب قوي ان احنا نحط في ذهننا لو انا بقول الفكرة دي والفكرة دي قلت يا حكومات نرمي على الحكومة لا بلاش خلص نرمي علينا احنا منين عندنا حد مش بيعرف فيه ويكتب منين ابننا ممكن يستفيد من تعليمه وتخيلوا الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى اخواننا من فلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة ده اللي بيسلك الطريق ما بالك اللي بيسهل له بقى واللي بيعلمه ما بالك بال عند ربنا سبحانه وتعالى ما بالك بالاضافه اللي ممكن تضيفها البني ادمين عشان كده بقول لكم احنا محتاجين نربط الدين قوي باعمالنا وبالتربيه اللي بنتكلم عليها وبالمشاريع عشان شكل العباده نفسها لازم هيختلف وشكل الأداء اللي بيقوم بي لازم يختلف وإحنا عندنا مشكلة في انتماء أولادنا للأمة دي أولادنا مش هينتموا إلا لما يزرعوا الزرعة ويصهروا عليها أو يعلموا حد وينيوا عقله أو ينظفوا حتى عايشين فيها كده بيحفظ الانتماء لإنه عايحاه فز على الحاجة اللي بيعمله ده مشروع من المشاريع بقدمه لكم وعلى حسب فكر كل فرد من الأفراد وكل مدينة من المدن وكل حي من الأحياء أصبحت أمانة في عنق المسؤول أو البني آدم اللي عنده المساحة أن يعمل كده وعيبقى صعب قوي قدام ربنا سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول إيه اللهم قد بلغت اللهم فشهد. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد من أجمل ما يمكن الأسبوع ده أم من الأمهات قالت لي أنا بدأت ابني بدل ما يبقى مقامتخ قدام التلفزيون حديت التلفزيون وأم تانية قالت لي بدأوا يساعدوا في البيت وبدأوا يرتبوا قضتهم وبدأوا يحافظوا عليها بشكل أو بآخر أم قالت إنها مشت الشغالة وبدأ أولادها يتفاعلوا مع الموضوع ويبتديوا بقى من أفراد الأسرة مسؤولين مش بس إنهم يأكلوا ويشربوا ويتفسحوا لا مسؤولين عن تنظيف البيت وترتيبه وتوضيبه والإعداد وهكذا هو كده الجو العام اللي محتاجينه في الصيف بشكل أو بآخر هنتمين بعد كده بعد النقطة الخمسة اللي اتكلمنا عليها إلى مشروع تاني مش مشروع نقطة من النقاط مهمة أثناء فترة الصيف فترة اللعب كتير من الشباب اللي اتقابلت معاهم في فترة الاسبوع ده وكانوا سمعوا الحلقة هنا وعلى قناة الحافظ اتضايقوا قوي قالوا يعني عمو وبعدهم قالوا يا دكتور وبعدهم قالوا يا انكل يعني حضرتك يعني الاجازة دي اجازة المفروض ان احنا نلعب وحضرتك ما تكلمتش خالص ان من حقنا ان احنا نلعب طبعا النقطة السابتة دي مهمة جدا لازم نلعب لازم ندي مساحة للعب آه. اولادنا زي ما احنا هنطلب منهم نظام من النظم بشكل او باخر لازم يبقى في وقت للعب لقدوه زي ما هم عاوزين بالشكل اللي هم عاوزين بس بش طول النهار ساعة ولا ساعتين ولا تلاتة لكن مش طول النهار لعب مش طول اليوم لعب لازم يكون في حاجة مفيدة واضافة مفيدة لأولادنا اثناء فترة اليوم احنا عم عن اليوم مش ممكن هنعيش سبهللة زي ما قال سيدنا عمر بن الخطف وقت من الاوقات احنا لازم نعيش بنظام بنلعب لكن مع اللعب في اضافة في اليوم اضيفة لابني بشكل او باخر ومضمون من المضامين مش ممكن ابني يعيش حياته بالطول والعرض من غير ما يستفيد من اليوم بشكل او باخر وبصورة او باخر عند نقطة اللعب هنقف هناخد فاصل ان شاء الله دلوقتي ثم نواصل بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى اتمنى من رب العالمين ان تلقى هذه الكلمات اذان صغية وعقول واعية وقلوب يعني مستبصرة بأهمية المرحلة اللي بمر بيها أنا مش بقعر الأضايا ومش بزودها ومش بقللها بس أنا عاوز أقول حاجة مهمة لم يبقى من هذه الأمة أمل غير أبنائها ومستقبلي فعلا لو مش اشتغلناش معاهم قوي مش هنوصل لللي احنا عاوزينه قوي ولو ما اجتهدناش مش هنوصل ولو ما قدناش اللي علينا بشكل او باخر وبصورة أو, او باخرى مش هنوصل لاي حاجة باي صورة من الصور قبل الفصل كنا بنتكلم عن لعب اه من حقهم يلعبوا طبعا ما يتفهمش من كلامي انهم مش هيلعبوا مش ممكن ابدا باي صورة من الصور ان احنا نقضي اه طبعا لازم يلعبوا ولازم يروحوا يصيفوا ولازم يقض وقت من اليوم براحتهم بس ده وقت من اليوم جزء من اليوم مش كل اليوم ارجو من الله تبارك وتعالى ان احنا فعما نكون ممن يستمعون القولة فيتبعون احسنة نريحكم شوية من الكلام وناخد اتصال او اتصال في الحلقة السلام عليكم أي السلام عليكم علو أي تعالي يفهم. الو ايوه اتفضلي يا فندة لوقفي بس شوية واسمعينا على التليفون حاضر اتفضلي ازي حالك يا دكتور الحمد لله جزاكم الله كل خير على المعلومات الجميلة اللي انت بتقدمها لنا دي في تربية اولادنا ربنا يجازيك كل عام خير يا <تصفيق> <تصفيق> الله يكرم الله يا دكتوره انا كان عندي مشكله صراحه عندي ولد عم 8 سنين وبنت 6 سنين آه يعني في قوي كل ما ادى في الزياد في الزياده حتى عم عماله مهو يعني عاد سامعه في اي حاجه وفي كل حاجه شقاوة عالية جدا اي بس بعد مني وفوض ان انا كنت في اجازة من شغلي على ارجع شغلي انا اصفالها لأول وفي الحقيقة انا مش عارفة عامل معهم اي يعني اثبهم في البيت وحديهم ازاي مش عارفة بس هي ظروفي كده لازم ان انا هثبهم في البيت اا فعايز اخدوا اي حضرتك يعني الطريقة الصح ان انا اثبهم وانا مضطمنة بعض الشيء من شقاوتهم مع بعضيهم اا من شقاوتهم في حواليهم يعني مش عارفة الولد كنت بوديه نادي وكان بيلعب كاراتيه كويس جدا هيك وبعدين ابتدى يزهق من, آه من التدريب وكده وعايز يحول كوره طب حولنا كوره ما ما فيش فيها فرجعنا كاراتيه تاني وعايز يحول كوره تاني ايوه ففي الحقيقه مش عارف يا دكتور والله يعني هو زي ما يكون متخبط شويه امم الولاد دول نقو متخبط شوية ايوه طبعا بعد ده زائد الشقاوة والحمد لله رب العالمين هم بيحفظوا القران كويس الولاد والبنت هايل الحمد لله بس لكن هي بقى مشكله الشقاوة هي بقى دي طبعا دي اكتر حاجة عامله لي قلق ان انا سيبهم في البيت يعني في خوف شوية هم بيخافوا شويه أي. لان انا ما بخوفهمش يعني الخوف مش من حاجه ايوه بس مش عارف صراحة عارج الموضوع ازاي يعني ربنا من ربنا وحضرتك بعدين ان انا تساعدني في حل المشكله دي هو حضرتك هترجع الشغل وبالتالي هم هينتظروا لوحدهم موجودين في البيت أيوة. لحد ما حضرتك ترجع من الشغل ايوه ايوه طيب حضرتك قلقانه من من انه حركتهم زيادة شوية والتنطيط والكلام ده ايوه ايوه طيب هو هو الاولاد اداؤهم الدراسي الحمد لله كويسين كويسين الحمد لله طيب بس فهمهم دراسيا كويسين بيحفظوا القرآن بس هو النشاط عندك قليل شويه النشاطات قليله شويه اه هو انا لسه عايز ارجعهم النادي يعني ارجع الولد تاني والبنت كمان اقدم لها في النادي أيوة. بس هرجعه ايه ارجعه, أرجعه زي ما هو كده ولا اوديه كوره زي ما هو عايز ان هو عاوز ايه الافضل يعني بس يعني محدش هيلعب معهم نعم الاولاد مش حد هيلعب معهم في البيت مع هيقضيهم لوحدهم تان. بس يعني لحد ما حضرتك ترجعين لكن اللي نروح للنادي حضرتك متتعبش لا لا, لا لا انا باصيهم حضرتك اللي بتوديه يعني عندك تسهور بس ان شاء الله انا اللي بوديه وانا اللي بجيبه اه أفضلوش. يعني انت لازم اللي توديه لازم توديه لازم آه. اه اه لا حتى فتره التدريب انا قاعده قدامه يعني ما بخافش عنه كتير يعني اه يعني مثلا بس البنت صغيره الحمام ولا حاجة اكتر من كده لا لكن انا قدامه ايوه هو كان الحمد لله كان تفوق جدا في الكاراتيه ووصل يعني عارف حاج في الحزام البنية يعني خلاص طب هي ده هي معنى كده الحزام بعد كده الاسود الحاجات دي اه ان شاء الله اه ان شاء الله يعني وكده بيدله بطلتين وخلاص وهيخد الاسود وهي... يعني هينتظر فترة لحد الاس اه في الحقيقه انا مش عارفه وبعدين إن... حضرتك وحضرتك قلقانه من خطوة انك تسيبيهم صح اه اه, آه. و... وعايزه استقر مع الولد على حاجه او اعامله ازاي يعني اخليه ازاي يحط رجله الحاجة حاجه صح اللي هو يزرع يعني هو عايز ينزل يلعب مثلا في الشارع مع الولاد المثلين وانا أه. رفض الموضوع ليه؟ حايفة من الاختلاق في الشارع وحاك عارف يعني سلوكيات مختلفة من فرد الفرد وهو ارد ان احنا محرك بتنزلي فرضو الشغل والعمل وبتختلط بنوعين من الناس او ثلاثة نوع كويس بيتوافق مع افكارك ومع معطياتك أه. ونوع ثاني مضاد تماما لافكارك بيبقى عندك القدرة بقى دلوقتي لانك كبرتي انك تختار الصح من الغلط أه. فأولادنا لازم برضو انا مش بعترض على فكرة انك انت بتحميهم زيادة او انك منعهم عن الشارع لكن بقول ان اولادنا لازم هيعرفوا الوحش والحلو واحنا هنوجههم للصح ودي مؤتة مهمة يعني حاضر هرد على حضرتك وحاضر يعدنا يسر حال ان شاء الله ويصل لنا الحال ان شاء الله طيب احنا قدام اتصال اخر انا اخذ اتصال اخر معلش ايو السلام, السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الدكتور؟ ايوه اتفضلي يا فندم. دلوقتي يا دكتور انا عندي ولد في ثانيه ثانوي وبعدين يعني تعيبني جدا في المذاكره. اعمل معاه ايه؟ هو كله متعبني. هو كويس جدا يعني هو مطيع وكويس والحمد لله سبحان الله بس تعيبني جدا يعني ذاكر طيب حاضر. آه. مجرد ما هو يعود يذاكر خلاص اه خالص عليها لا بيلعب في اي حاجه ثانيه. ما هو كله كده يعني مش مش قضي كله كده يعني بمعنى بتفاوضه بدرجات فيه اولاد كتيرة جدا فترة سنوي بالذات بيبقى فيه صعوبة جدا انهم يعودوا عن مكتب ويذاكروا وينجزوا محتاجين تحفيز يعني حريك بتحفزيه نعم حريك بتحفزيه ايوة بيه ده يعني انا طول افضل اكمل فيه اواعي فيه بس سبحان الله هو مش عارفة يعني الجاب كان في الادة دي اجي 85 85 وحركت ان هو يجيب كم او هو بيفكر يجيب كم هو بيقول لي هو 80 حلو قوي ما وانت انا بقول له انا عايزه كليه كويسه جبت اه هو يقول لي طيب حاضر حاضر لكن هو في دماغه 80 معقول بالنسبه له حي وبناء على كده هو بيذاكر آه. آه. حاضر من انا اجي منه في سنة ستة ابتدائي ابتدائي يعني الثانوية سبحان الله يعني هو تعبان شوية مريض وعمل اه. عملية وسبحان الله لا علي, على طول اللي هو عادوين يضرب خويه ويجضربه يعني مشاكس على طول عايز على طول أقوله طب ما تضربهمش ما تغزهمش ما تعملش معهم حاجة سبحان الله يعني الظروفه أنا ما بقدر أضربه مني هو تعبان يعني ما عليش تعب مزمن يعني ولا ايوه ولا حاجة مؤقتة عنده السكر عنده السكر فبناعا على كده حضرتك ما بتحبيش تعقبين لا اه بردسة بردسة ليه بقى انه هو لو دربته ممكن يعيط كتير وينهار ويلاقي دخل غيبوبه او ليه مين اللي قال انه هو حضرتك الطفلة ما يعيط بيخش في غيبوبة هو هو ايه يقم عليه الاغماع دي ما لهاش علاقة حوليك بالسكر لا دكتور عندي ده هو يعني انا ضربته قبل كده وكان في غيبوبه على مو من هرد على حضرتك رد علمي يعني مش رد بس يعني عاطفي لان واضح ان احنا بنتبادل عاطفي في اتصال اخر في اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا استاذه دكتور يا دكتوره اا انا عندي ابني في عددي ومن حوالي سنة كده تذا يجيله له سرحان ان دهله يثقل همه يعني مزعج ما, بي ما بيردش عليا الدنيا ثانيه خالص يبعت ده باذقه كده اقول له يا محمد يا محمدنا مش سامعني الاقي اتغيرت يعني لون الباب بتاعي اتغير مع سرحان ومرة خارج بالأكل من المطبخ داخل قط ومش داخل قط مثلا حجر الصفرة مرة بدل ما يدخل التواليت داخل في حتة تانية يعمل مثلا تواليت فالموضوع ده بقرر كتير معاه ويفضل سرحان بتاع وهو مش ديئتين فأنا سألته قال لي بقول له ايه طب انت بتحس بايه لما بتسرح كده قال لي بحس اني اني ما فيش حاجه خالص حواليه ومش حاسس بالدنيا كلها طيب هل بيسقط الوعي في الدقيقه او الدقيقتين اخند يعني لو في ايده حاجة وهو في الدقيقه او الدقيقتين تقع منه لا ما طوعهش منه بس بس هو يتوه يعني ممكن يفضل مسك الحاجه ومتصمم مكان يعني واقف كده ما بيتحركش اه وبعدين اعاد اندهله اا بس مش سماوي يعني بيقول لي يا ماما انا مش سامعك يعني انا حتى عرضت المشكلة وحكيت لزميلي في الشغل قالوا لي لازم توديه لدكتور نفساني بس انا خايفة اوديه لدكتور نفساني الولد متعقد ا برضه مش هو والده مش موجود يعني انا منقطعه عن والده ايوه فنش عارفة يعني حادثة بتنصح مك حاضر من عني حاضر شكرا ربنا ييسر حالي ان شاء الله ويكرمك ان شاء الله طيب احنا دلوقتي قدام عدة مشاكل اتعرضت علينا وابتد ثلاث صلاة بتوعنا انا عارف ان المواضيع دي خارج نطاق الحلقة او عنوان الحلقة بتاعنا بتاع الاجازات وان كان الناس اما بي اما بيبقوا بيتصلوا عادة بيبقوا ملهوفين للاجابة او حابين يعني يعني يستبصروا في أي اتجاه يمكن أن تكون مسألة الإجابة أنا هبتدي بالاتصال الأخير لأنه هو اتصال متخصص شوية ومحتاج تخصص هو الولد بالمنظر ده وبالشكل ده هو محتاج عرض على اختصاصي وفي الغالب هيطلب رسم مخ على اعتبار أن احتمال يكون في إشكال ما في تنظيم الكهرباء عند الورد وإحنا كبشر سبحان الله ربنا خلقنا شغالين بحاجتين شغالين بطاقة كهربائية هذه الطاقة الكهربائية بيبقى قدرتها زي الكهرباء اللي خرجة من خزان أصوام يوميا معنى كده ان حجم الكهرباء اللي بتحرك الجسم البشري في غاية القوة وفي غاية ال ال ال الاسم ده الشدة وبالتالي مطلوب قوي مطلوب قوي ان احنا آآ آآ ناخد الولد لاخصائي عشان يشوف المشكلة دي احتمال يكون مشكلة ودي مشكلة عابرة على فكرة مؤقتة هتاخد علاج لفترة أو وان شاء الله يتحسن ويبقى كويس بس ليه إشارة ما دمنا بنقول حاجة لها علاقة بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه لها علاقة بالصورة اللي على تخصص من التخصصات عاوز أقول حاجة بسيطة جدا إن فيش حاجة اسمها حيطعب نفسيا لو راح لدكتور الطب النفسي زي بقيت أنواع الطب له علاقة بالتركيبة المخية الأطباء النفسيين عملا بيتعاملوا مع كيميا المخ وده والفيصل والاتجاه الاساسي بتاع الموضوع الموضوع مفهوش المفاهيم اللي موجودة عند الناس بشكل عب اخر الحاجة التانية ان التخصص ده هو اللي بيعالج الحاجة دي يبقى باخد الخطوة عشان ابني يبقى كويس لان السراحان ده ممكن يزيد بشكل او باخر ويؤثر في تركيزه ويؤثر بعد كده في بعض المستقبليات في بعض الاتجاهات في بعض الاعمال اللي بيقوم بيها الولد السراحان عمتا فكرة من الافكار الطبيعية نتيجة السن المراهقة لكن زايدة شوية عند الولد ووضح فعلا انها بدأت تخرج عن نطاق السيطرة احتمال يكون محتاج علاج بسيط وعياخده ان شاء الله يبقى افضل وان شاء الله ستطمينينا في الحلقات القادمة ان تروح الاخصائي مفيش مشكلة خالص حركت استشيري حد كويس يتروح لحد كويس يكتب لك العلاج المناسب واتبع معاه وان شاء الله ببشرين ان امدت ان شاء الله لم يعد يشتكي ولا تشتكي حضرتك من سرحانه ولا من اللحظات اللي بيسقط فيها كده من غير حضرتك ما تعرفي السبب فضل لنا الاتصالين دول او الاجابة على السؤالين هناخد فاصل دلوقتي ثم نواصل ان شاء الله daman <laughs> ko أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومع الإجابة على التساؤلين اللي كانوا في الاتصالين اللي قبل الفاصل مباشرة احنا بنتكلم دلوقتي على بتوع التانية السنوي بتوع السنوية العامة والسنوية العامة دخلة صراع دائم ما بين الأباء والأبناء ما بين الدرجات وما بين الدخول للجامعة وما بين الرغبة عند الأباء لطموحات كبيرة جدا وعند الأولاد لطموحات كثيرة جدا مهم جدا ان احنا نوحد الطموحات هنا عندنا مشكلة في الطموح انا عاوز اجيب ثمانين وعادة لما بيبقى طموح الولد على ثمانين هو بيجيبش ثمانين هو بيجيب اقل من ثمانين طموح الام تسعين عشان يخش كلية كويسة بس انا مستكفي الثمانين ووضح ان الولد يعني, يعني محتاج تحفيز والتحفيز ده مش بالكلام عادة الناس بتلجأ الى الكلام الكتير احنا عاوزينك تبقى كويس والمفروض انك انت تبقى زي فلان وعاوزينك تبقى زي فلان وزي الدكتور المشهور ده وزي الطبيب اللي معرفش ايه وزي المهندس كذا احنا عاوزين مستقبلك يبقى كذا عادة الكلام كتير ما بيوجدش في السن ده وفي العمر ده دايما بنحب قوي قوي قوي في السن ده نربط الاداء بالانتاج حفزوا اولادكم حفزوا بعطاية حفزوا بانجاز حفزوا ان هو لو جاب نتيجة كويسة حتى لو ما, ما حصلش على الكلية اللي هو عاوزها بشكل او باخر يكفينا النتيجة بتاعته ان احنا هنجيب له كذا وحنعمل له كذا وحنسوي له كذا عشان تده بقول في تانية سنوي عشان تتجنبوا مشاكل الدراسة في تانية و تالتة سنوي بالذات لان مشاكل الدراسة في منتهى الصعوبة ابتدوا من ايام سن 12 سنة اربطوا الانتاج بالعطاء اربطوا مع اولادكم اللي بتقدموه ليهم باداءهم الدراسي الدراسة دي وظيفة كل بني ادم عند سن ما قبل الانتهاء من الجامعة المفروض انه على حسب شغله العطاء بيبقى موجود يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى اما خلق الكون ده خلق بمنظومة الجنة والنار وبالعطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهننا من الحسنات وبالعقاب اللي هي السيئات وقال ان هو اللي هيعمل خير هيلاقي خير واللي هيعمل شر هيلقي شر ودي منظومة الحياة اه ربنا بيرزق الكافر والفاجر زي ما بيرزق المسلم اه لكن احنا بنتكلم في منظومة الاثابة والعقاب اولادنا لازم يرتبط عندهم ان البني ادم المجتماد هو اللي بيحصل هو عاوزه والبني ادم غير المجتماد ما بيحصلش على اي حاجة هو عاوزها محتاجين اولادنا اما يجوا يطلبوا حاجة يتعبوا عشان يطلبوها لازم يحسوا بقيمة الاشياء لازم يحسوا بقيمة العطاء لازم اولادنا يعرفوا انهم لازم يتعبوا عشان يحصلوا على الشيء عشان كده الناس اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحب تخش الجنة بتكتهد وبتتعب وبتنصب نفسها للصلاة وبالدعاء وبقراءة القرآن وبانه يبقى كويس وبيصلح نفسه عشان كده البني ادم ده بيوصل للجنة والبني ادم اللي هو متراخي البني ادم المتساهل البني ادم اللي مش في دماغه البني ادم اللي عايش في حياة بالطول والعرض من غير قوانين ما بيوصلش عشان كده سن المراقة من 12 ل19 لحد الجامعة ربطوه بالاداء كتير من الامهات والاباء اللي بيربطوا كده بيطلعوا رجاله كثير من الاباء والامهات اللي بيربطوا اداء اولادهم بعطاياهم بيضطر الاولاد في الاول انهم يكتيدوا عشان يحصلوا على شيء ومع مرور الوقت بيتعودوا عاوزين نربط الملبس والمأكل والمشرب والعطاء باداء اولادنا بصورة او باخر احنا لو ما اشتغلناش مش هنحصل على اللي احنا عاوزينه من اموال ومش هنصرف على بيتنا، ولو اثرت في شغلي هيتخصم من عندي النظام ده ليه اولادنا بيصطدموا بيه بالحياة ليه ما يتولوش المسؤوليات من الاول طبعا هو فاضل على السنوية العامة اسبوع ولا اسبعين 13-13 اسبوع ايه 13 يوم او يعني بكرة واحد ستة يعني او بكرة 30-5 يعني خلاص فاضل 14 يوم او 13 يوم لكن انا بقول جاي ان احنا لازم نحفز اولادنا بعطاء معين الاجازة جاية والخروج موجود والفسح موجودة بس خد بالك ده مرتبط بادائك لو ذكرت واكتهب هتتعب ومع تعبك هتحصل وترتاح فعشان كده مطلوب مني قوي ان انا اربط ده عشان ده في منظومة تغيير نظام اولادنا في تفكيرهم ونظامنا احنا كاولياء امور كنت في مرة من المرات مسافر محافظة من المحافظات مصر وكان الولد أعيى الأب والأم في سلوكه واسلوبه فقلت للأب والأم اللي بهدينه الولد ضربه ويعني لا تتصور بأي صور صور مصور وتقريصه طب احرموه من الأكل الأم راح تخطى على صدرها كده احرموه من الأكل ازاي قلت لها يعني حل ليك انك انت تضربه وتقراسي وتعنيفي وما تحرميش من الأكل احنا محتاجين العقول دي تتغير الاذهان دي تتغير ربنا سبحانه وتعالى في رمضان بيربينا بالقوه والعطش اه المعاني بتاعه الصيام اعلى لكن انا بتكلم مجرد كده بيربينا بالقوه والعطش ما بالك ولا نبهونكم شيء من الايه من, ال من الجوع والخوف يعني يعني معنى كده ان احنا عندنا حاجات محتاجين نستفيد منها عشان نقدر نحفز أولادنا بشكل أوضع ونيجي المشكلة سنة ساتة ابتدائي والولد اللي عنده سكر علميا بس عشان نبقى واقعيين طالما بنظم السكر وصحته تمام تعامل ابنك زيه زي غيره مشكلة الأولاد اللي عندهم أمراض مزمنة بيوصل للأولاد ان ليهم كم حريات وكم استثناءات وليهم الحق انهم يعملوا حاجات ويتصرفوا بسلوكيات وبأساليب مختلفة عن أخوتهم ليه سنتعبان مهمش تعرض شد علي أصل الواد أما شدت عليه سورة دخل في غيبوبة سكر علميا مطلوب من حضرتك تمظام السكر بشكل جيد وبجرعات جيدة وعملي ابنك زي ما بتعملي غيره خايفة من غيبوبة سكر زبطي مع الدكتور بتاع الغدد لو سمحت بعد اذنك نظم للسكر تنظيم جيد والتغذية تبقى جيدة لكن لو سمحت بعد اذنك احنا مش هنطلع ولد باسم ان هو مريض يبقى اسلوبه مش جيد وطريقته مش جيدة والاقواته لازم يستحملوه لانه تعبان لا احنا بنطلع بني ادمين عارفين حقوقهم وواجباتهم اه تعبان بالسكر يبقى بنطعتق معه بنوفره العلاج الكافي وبنتبط عليه وبنقول يا رب شفيه لكن اطلع ولد تعبان عنده مشكلة مثلا في الرجل في المشي او مشكلة مثلا في السدر او مشكلة في السكر او مشكلة عضوية ما كانت ويعين ده غالبان ده تعبان ما تقربوش منه وباسم ما تقربوش منه يطلع بني ادم لا يطاق خديها مني نصيحة لوجه الله في يوم من الايام دخل عليا في اسبوق واحد طفل 11 سنة و11 سنة وعندهم نفس المشكلة اصابة في اسفل العمود الفقري خلتهم ما يقدروش يمشوا على رجليهم يعني جايين على كرسي متحرك لكن شتان ما بين واحد وواحد واحد عنده مهارات عنده كتير من القدرات اول على مدرسته بيتعامل بشكل لذيذ عنده قدرة على القراءة بينفذ اوامر والدته والد متعب حتى البيبين نفسه بيعمله على روحه انت عارف الفرق ما بين الولد دا والولد دا ايه الام الام الاولانية قالتلي انا مش هاسمح ان ابني يبقى عاجز جسديا وعاجز نفسيا اكبرتها بصراحة انا عاوزة ابني ده متميز يعوض النقص اللي في جسمه في نفسيته القوية حاجة ستة في منتها لا احترام الستة التانية بس له تعبان بس يشوف هو الفرق بينه وبين زميله عامل ازاي يعني ال ال الرباني سبحانه وتعالى شاء ان هو ينزع منه ومن رجله الحركة انا كمان مش هبقى رحيمة بيه ورقوفة بيه قلت له طب بس بسته يدول عن نفسه ويتبرز عن نفسه وهو اصلا قادر على التحكم بشكل او باخر او قادر ان يقولك لك انا عاوز اخش الحمام او قادر ان هو يعمل حاجات كتيره بس ما بيعملهاش لانه معتمد عليك اعتماد كلي كده الولد ده هيعيش في حياته ازاي هيمارس خطواته ازاي ده الفرق ما بين شخصين شخص اتبتر رجليه وشخص اخر اتبتر رجليه واحد اصبح يعبر المنش خمس ست مرات واحد تاني عاجز في قوته مش قادر يتحرك ولو واجه الناس تعاوز ابنك أن واحد فيهم عشان كده بقول لحضرتك عملي ابنك زي بقية الأولاد ما تفرقيش في التعاملات خصيه ببعض العطفة لكن أرجو ان حضرتك تنظميه السكر بشكل جيد وتنظمه والعملية الصحية بالنسبة لأولادكم لكن مجيش أسمع بقى على إنه هو عنده حساسية أو اللي عنده نشكلة في رجله أو في إيده أو في كذا, أو في كذا لا إحنا محتاجين نربي تربية سليمة بصوا الأدام بصوا أما يقدر الولد حيبقى وضع عامل إزاي وطريقة عامل إزاي حجاوز على آخر اتصال كان موجود معنا في الحالة وكان أول اتصال بالنسبة لنا أم حتنزل للعمل أولادها متفوقين شاطرين في حفظ القرآن ابنها كان متميز في الكاراتيه وصل للحزام البني في نفس الوقت الولد كان بيلعب حق السلاحة اعتقد وبعد كده اثناء ان هو عاوز يلعب كورة الام يعني قلوقة وقلانة انا الان مبادم صوت لصوتك انا من تركوهم لوحدهم في البيت مش عشان حاجة لو سبتيهم فاضين يبقى انا حقلا بمعنى سم 9 سنوات و 6 سنوات يمكن تركوا في البيت لو في نظم معينة داخل البيت هم بيتحركوا كتير وبيعملوا كتير عاوزين بقى النظم اللي احنا اتفقنا عليها اولا حتة النوم يتسبوا لوحدهم مرة واحدة دي مش جيدة يعني محتاجين ترتيب يعني محتاجين ان حضرتك ما دمتها للعمل ما معرفش انت قلتي اول الشهر طبعا المسافة كانت دياء لكن لو عاوز رأيي كان قبلها بشهرين ثلاثة حضرتك كنت بتسيبيهم ساعة او ساعتين وتطلبي بينهم بعض الاشياء يقوموا بيها محتاجين الاولاد دول تمل وقتهم في فترة وجودك في الايه في الشغل بمحفزات بعد ما ترجعي على طول بمعنى ترتيب القوض مين اللي حيقوم بيها خاص تنظيم عدد ساعات التلفزيون بشكل او باخر وبصورة او باخرى خلاص قعد على الكمبيوتر بعدد ساعات معين مطلوبة تطلبي منهم انهم ينجزوا حاجة من الحاجات اللي مطلوبة يحفظوا جزء او ربع او حزب او حاجة من القرآن بشكل او باخر حطي كل يوم ادوات معينة يقوموا بيها الاولاد بالاضافة لانهم يتفرجوا على التلفزيون او على الكلام ده وحطي المحفز بعد ما ترجعي من الشغل على طول المحفز ده اما ان هو يبقى حاجة معينة بيحبها الاولاد عطاء من العطاءات بتقدمها لهم اعدى من الاعداد خروجة من الخروجات المهم حاولي ما تخليش الست سبع تمن ساعات العثير يفيه من بره البيت الدنيا مشى عمال على بطال ممكن ما تفرجيهمش على التلفزيون فترة الستة لتمن ساعات دي تخصصي مثلا يعملوا حاجة في البيت يرتبوا حاجة في البيت يوضبوا حاجة في البيت ممكن يحفظوا حاجة من القرآن يرتبوا حاجة يكتبوا حاجة على الكمبيوتر وهكذا فهمني لكن المسألة محتاجة بين وبين التدريب ان حد يكون مؤقتا عمته خالته تيتا نينة تبقى قعدة لمدة ساعات معينة وترائب النظام مع عطاء معين بصورة أو باخرى بشكل أو باخر لكن ممكن يسيب الأولاد اه ممكن بس لازم يتشغلوا لازم الأولاد يتشغلوا الحاجة الاهم اضغطي على الولد في الرياضة لان الولد واضح ومتفوق لكن هو فوق اعلز شويتين محتاج يتضغط عليه بشكل او باخر وبصورة باخرى شان الدنيا تتحسن والظروف تمشي لكن الاهم ارجو ان حضرتك تضغطي عليه كمل في حكاية الكاراتيه دي وحفزيه واربط المدرب بيه المدرب اما يرتبط نفسيا مع الولد باتصال بينه وبينه في الاسبوع ده انه يعني حتى بنقول دايما هاد المدربين حاولوا تنفخوا في المدربين وتحسون بقيمتهم حاولوا تربطوا الولد بالتدريب حاولوا يعمل المدرب بطولات محلية داخل نطاق النادي اللي بيتدرب به بي ونشوف الاولاد ومستوياتهم بشكل او باخر الدنيا تقدر تمشي كتير والامور ممكن تتصلح كتير والوضع كله على بعضه ممكن يمشي كتير احنا فضلنا وقت قليل اوي حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة لانتهاء الحلقة والمخرج بيقول اتصالات, اتصالات اتصالات اتصالات وعارف قد ايه مدى الضغط على التليفونات وعارف قد ايه ان ممكن يكون الناس بتحوش المشاكل بين الاسبوع للاسبوع عشان يحاولوا انهم يوصلون لنا عشان نقدر نساعدهم بشكل او باخر لكن احنا عندنا موضوع في الحلقة مهم موضوع الأجازة وإحنا ما خلصناش نقاط كتيرة جدا من موضوع الأجازة وحابب أدي بدائل عشان نقدر نستفيد منها في الأجازة وقعدت أولادنا في الوقت الفاضي اللي موجود إحنا كنا تكلمنا وكده يبقى اتنقلنا من النقطة الستة هنتنقل للنقطة السبع أفكركم بالست نقاط تاني التلفزيون الترتيب المنزلي والإعداد المنزلي المصروف العمل قدمنا مشاريع مختلفة عامة ممكن تشترك فيها الأحياء بشكل أو بآخر النقطة السادة اللي موجودة كنا بنتكلم على اللعب ومساحة اللعب عند الأولاد النقطة السبعة القرآن إمت أولادنا هيحفظه القرآن؟ عاوز أقول حاجة باسم المذاكرة القرآن ما بقاش مهم بالنسبة لأولادنا تراجعت الأهمية بتاعته حتى كتير من الناس دلوقتي بتقولك ادخلوا ازهري او معهد ديني عشان يحفظوا القرآن بالمرة من ضمنه بيذاكر وبيحفظ قرآن القرآن ده شيء مهم اعظم الكتب لاعظم الرسالات لاعظم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن ده من المفترض ان يحوي صدورنا وصدور اولادنا ايات من الذكر الحكيم تنير القلوب والعقول القرآن ده حاجة مهمة اوي مش ممكن ابني ما يبقاش حافظ جزء ولا جزئين ولا ثلاثة واربعة لحد النهار جسمي بيأشر لما مفتكر سارة اللي اتصل بيها الأسبوع اللي فاته وبتقولي انا فاضلي قال عمران هكملها في الأجازة دي واختم القرآن اتمنى من رب العالمين ان اولادنا يحفظوا من القرآن ان اولاد كتير يختموا احنا مش محتاجين الناس تختم كده لكن محتاجين الناس في الحفظ كثيرا حفظ القرآن امتى هيجي الوقت الفاضي ما ينفعش دي مسئولية قدام ربنا سبحانه وتعالى مش حاجة اسمها اجازة بتمر من غير محفظ القرآن يبقى في اضافة لآيات في قلوب اولادنا وازدهننا هتقولولي المذاكرة المذاكرة خلصت المذاكرة والاجازة موجود فين المحفظين فين المحفظات فين المربين والمربيات المساجد مفتوح مساجد النوادي موجودة وبقول من هنا ان النوادي لازم تتبنى فكرة تحفيز القرآن يا سيدي مش في المسجد فقاعة من القاعات يا سيدي عشان الامن يرتاح ويرتاح باله ما ينفعش لازم يحفظ القرآن ابني لازم يحفظ القرآن ابني اما بيحفظ القرآن بيبقى تاج على رؤوس اولياء الامر يوم الايام اللي بيحفظ القرآن بيتقال له ارتقي إلى مرتبة آخر آية كنت تحفظها القرآن ده شيء مهم بيحفظ الأولاد ويحفظ مستقبلياته أي بيت لازم يكون عنده خطة لحفظ القرآن ما عندكش محفظة, ما عندكش محفظة. حفظ انت حفظ انت لكن لازم تحط هدف ان في خلال التلاتة شهر لأربعة شهر دول اللي عينتين بنهاية شهر رمضان ان ابني لازم يكون حافظ الجزء التلاتين جزء تسعة وعشرين يحفظ البقرة يحفظ علي عمران يحفظ الكهف يحفظ مريم يحفظ الأنبياء يحفظ التوبة يحفظ الأنفال يحفظ العنكبوت يحفظ الزمر يحفظ أي آية وصورة من سور ربنا سبحانه وتعالى ويبقى مشروع ويبقى في نهاية الصيف بنجمع الأسرة ابن ختم جزء من القرآن ختم ربع من القرآن ختم آيات من القرآن نعمل حفلة ونسمع صوت الولد ويشنف أذنه انا ما افتكر دايما صورة الـ الـ الاسرة وهي مجتمعة والطفل الصغير قاعد يغني اغنية من الاغاني او يمثل مشهد من المشاهد في التلفزيون نتيجة الفيلم او لممثل من الممثلين بفتكر ليه الصورة ما تبقاش كمان حفظ من ايات ربنا سبحانه وتعالى ومن من, من, من, من التاب ربنا سبحانه وتعالى عشان تده نطلق مشروع قومي في خلال التلاتة شهر وشوية دول ابني لازم يضفق ليه جزء وجزئين وثلاثة ليه لا وقدام كل جزء عطاء من العطاءات ابراهيم ابن ادهم لم يحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ابن ثمانية اعوام الا بدرهم كل حديث بدرهم وهو ابراهيم ابن ادهم احد السلف الصالح يبقى اولادنا ممكن يحفظوا القرآن في مقابل اه طبعا اجيب له محفظة او محفظة طبعا و في حلقات قريبة ان شاء الله على القناة ازاي نحفظ اولادنا القرآن و الوسائل و ايه الادوات و ايه و ايه و ايه ان احنا نوصل للناس الفكر اللي انا عاوزين نوصلوله ان احنا نبسط الفكرة بالنسبة لأولادنا و ما تبقاش فكرة عم الشيخ و اللي موجودة لا محتاجين نتنوع ومحتاجين محتاجين ان احنا نبلغ حفظ القرآن مشروع مهم لازم يقوم بيه كل بيت حج علينا يوم الايامة لازم, ي... لازم نقرأ مع بعض القرآن لازم كأسرة نقرأ, نقرأ قرآن ولو مر في الأسبوع نهيك عم مرة في اليوم انت هنقرأ قرآن مع بعض لو ما أرنهوش في الأجازة انت هنحفظ القرآن لو ما حفظناهوش في الأجازة وعلى فكرة انا هقولها لكم قدام ربنا سبحانه وتعالى وقولها النفسي كمان لانها حج علي زي حج عليكم 3 الى 4 سنوات من الأجازة كافية جدا ان اولادنا معظمهم اذا كانت قدرتهم الذهنية وقدرتهم في الحفظ وقدرة التركيز عالية يقدر يحفظه القرآن بالتعليم العادي من غير الازهار اربعة شهر فعشرة باربعين احنا بنتكلم دلوقتي في اكثر من تمانية واربعين اسبوع تمانية واربعين شهر 48 شهر دول يكفو ان كل شهر لو قسمناها احنا محتاجين ان احنا نحفظ كل شهر جزء ادي 48 جزء يبقى في الاجازة ممكن نحفظ القرآن ممكن نحفظ القرآن جزء لو حبين معظم القرآن معظم القرآن يبقى حفظ القرآن كمشروع مهم في المسجد بقى في النادي في البيت عند عمه عند خاله عند عم الشيخ قدام التلفزيون في فضائية من الفضائيات ونعمل مسابقات صيفية بقى وبدل ما تبقى المسابقات المفتش فلان والعلان والترتان واللاعب الفلاني لعب امتى واعتزل امتى والممثل الفلاني اعتزل امتى والراجل امتى ايات الذكر الحكيم حفظ القرآن بقى ونبتدي نبتدي بقى المسابقات تبقى يعني شغالة على طول باستمرار وبرامج الاففال تبتدي تهتم بحفظ القرآن في فترة الصيف بشكل او باخر ونعمل ثورة كده عند اولادنا للتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ادي نقطة من النقاط مهمة في فترة الصيف مطلبة في نقطة بعد كده مهمة جدا للصلاة على وقتها فترة المذاكرة مجغولين اللي الصلاة على وقتها بقى خلاص يأدن يلا كلنا حيبقى اللي شغلنا بقى التلفزيون ولا البلاي ستيشن ولا ايه بالظبط خلاص الصلاة على وقتها مش بس كده ربط الاولاد بالمسجد بقى خلاص الاولاد اللي ما ينزلوش عشان الجامع عشان المذاكرة عشان ما عرفش ايه خلاص بقى الدهر ايدا يلا انزل احمد يلا انزل صل العصر يلا حبيبي المغرب يلا العشاء مع بعض يلا انزل ليه لا كل دي حاجات محتاجين نرتبها عشان كده اما نقلل ساعات التلفزيون هيبقى عندنا وقت طويل جدا اولادنا يساعدونا في البيت خلاص يقوموا باعمال يشتركوا في نشاطات عامة يحفظوا القرآن يلعبوا زي ما هم عاوزين يصلوا الصلاة على وقتها يرتبطوا بالمسجد الدنيا تختلف انا مش بدور على المدينة الفاضلة ولا في يوم من الايام ما كناش واقعيين لكن الأمة دي مش هيتصلح حالها إلا ما يتصلح حال آباءها وأمهاتها ومربين إمت إمت بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى يمكن إن أولادنا يتصلح حالهم إلا ما تكن عقول أولياء الأمور اللي قدامي دي هيتصلح حالها أنا عارف إن أنا بتكلم في حاجات عملية محتاجة منا مجهود ومحتاجة منا ان احنا نمشي على الخط سليم واتمنى من رب العالمين ان احنا نبتدي نبدأ في الأجاسة نقطة كمان هيبقى فيه وقت لللعب وقت للرياضة ودايما بقول الرياضة المشروع العمري علموا أولادكم ايه بقول سيدنا عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل الرياضة بتتنسف عند معظم الاولاد في الاجازة في الصيف في الدراسة طب والصيف وثر وثر مكان حتى لو حيضربوا على السطوح اعرف ناس لا عندهم قدرة مادية على انهم يجيبوا نادي او ساحة شباب او مركز شباب وما عندهمش مجموعة من الاسر اجرت مدرب من المدربين بتاع كاراتين وجابوا مرتبتين ثلاثة والاولاد اجتمعوا فوق سطح البيت وبدأوا يتدربوا في الكاراتين ناس بتفكر ناس بتخطي ما تقولش الظروف ناس بتقول قصم عن جناش ناس بتقول ما مش في انكنة ناس بتقول كذا وعلى فكرة في اباك كتيرة في مناطق كثيرة وساحات كثيرة فاضية واراضي مهبورة كتير ممكن نستفيد منها في فترة الصيف لان احنا نتدرب فيها نجيب مدرب زي ما قلت لكم عمارة كاملة تشترك مجموعة من الجران يشتركوا مجموعة من الأصدقاء يشتركوا مجموعة من الناس اللي موجودين في المناطق يشتركوا الاتصال بشكل أو بآخر أو بصورة أو بمدريات الشباب والرياضة في مدربين في المنطقة دي ولا مفيش مين في كذا وكذا وكذا مطلوب مطلوب أوي أوي أوي إن إحنا نبتدي نهتم بالرياضة الناس اللي ما عندهم تركيز حيركزوا الناس اللي أجسامهم مليانة حيخسوا الناس اللي من لوحفة حيتدي تغذية تزيد ويتديوا ياكلوا فجسمهم يتحسن الناس اللي غير اجتماعيين حيتديوا باجتماعيين بتفاعلهم مع الأولاد الناس اللي ما بيعرفوش يتفاعلو مع الأولاد أو بيستضمنوا مع أولاد وزمئيلهم أصبح الوقت موجود ومتاح إن إحنا نتفاعل مع الأولاد وبتحسن الصورة وصنعت البطن عوزين بطل أولمبي بطل يبقى كده خاله واحد يحقق ميدالية ذهبية ويسجد لله شكرا في الأولمبيات مثلا والناس تتفرج على المنظر وتقول المسلم الرياضي المسلم محمد حسن حسين أحمد كل دول منين حيطلعوا لو ما اهتمناش بالرياضة دايما المسلم لازم يكون صحيح البدن سليم العقيدة دي طبيعة المسلم عشان كده بقول لكم امت عنا اهتم بالرياضة لو كده ممكن ام من الامهات او قبل من الاباك هتقول لي ايه صدعتنا يعني انت كده تعبتنا ارهقتنا انت بتطلب منا مجهود حتى في الاجازة كمان ما عاوز اقول لكم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اي يتقن اولادنا امانة امانة الامة تعودت انها تضيع املتها في يوم من الايام كانت اراضي المسلمين امانة ودماء المسلمين امانة واعراض المسلمين امانة مش غريب إن لو ضاعت أعراض المسلمين وانتهكت وأموال المسلمين وصرفت في غير مصاريفها وأراد المسلمين استبيحت والقدس أصبح في غير أيدي المسلمين وتخاذل الناس عن أماناتهم العظمة إنهم يتخذوا عن الأمانات اللي بين إيديهم لا عاوزيني نقول لأ إحنا وإن كنا غزبا عنا كل اللي بيحصل ده كله والوضع اللي احنا فيه الا ان ولادنا دول امانة هم دول الشمعة هم دول البريق هم دول الامل هم دول اللي حيغيروا هم دول اللي حيبقى في ايديهم مفتاح التغيير والبوصلة اللي هتوجه الأم في وقت من الاوقات صح لو ماهتمتش بدول إذا أعظم عباداتك كأب و كأم و كمربي كمشرف و ضيعت أعظم العبادات بعد الفرود تربية الأمة تمية العقول تهليب النفوس طمأنة القلوب اعظم الامانات الكلام اللي انا بقوله ده ده مش كلام سفسطة ولا كلام جاي اشغل ساعة ونص من وقت قناة باي صورة من الصور ولا وقت جاي عشان اظهر قدامكم واقول اي كلام دي امانة لان الواحد لما بيشوف الاولاد بيضيع وقتهم ازاي ده ضيع لمستقبل امة وأمانة أمّ، فلو أنا مسلم وبجد بحب الأمّ دي يبقى لازم أكتهد في سبيل إن أولادي يطلعوا زي ما رسولنا الكريم يعمل وافتخر يوم الأيامه وأقول يحيى ده. ابن أمّ محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ده ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم دي دي بنت محمد صلى الله عليه وسلم أفخر أفخر كده دي من أمتك. ليه ربيتها على أسس إنها تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كبرت القضية. بس الأضياء كبيرة ربطت الأمانة بأمانات أكبر لأن الواقع كده اللي بخاف منه ان نضيع الأمانات اللي في إدينا زي ما ضاعت الأمانات الكبيرة والعزمة لهذه الأمم يبقى اتفقنا هننظم تلفزيون حيساعدونا في البيت هنربط المصروف بالأداء حيشتغل أولادنا بأي صورة من الصور حنيعمل مشاريع يا رب زي مشروع التشجير أو محول أمية أو المظافة العامة في الأماكن حنخليهم يلعبوا حنحفزهم القرآن حيخليهم يصلوا على وقتها حنحاول بقدر المستطاع ان نحن نربطهم بالمسجد والأهم من كده وكده أن نحن نحاول أن إحنا نحفز القرآن ويبقى مشروع قومي عندنا في فترة الصيف تتولى الإدارات والمسؤوليات والنوادي والمؤسسات عملية الحفظ الموضوع للأسف ما غطتهش كله لسه حنكمله الحلقة الجاية إن شاء الله بس يا رب نكون ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه الله أسأل أن تكون هذه الدقائق في ميزان حسناتنا يثقل الله بها موازيننا ويخفف سيئاتنا والله أسأل كما جمعنا اليوم في أماكن متفرقة في المشرق والمغرب والشمار والجنوب أن يجمعنا يوم القيامة متحلقين في الفردوس الأعلى من الجنة حول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألقاهم قبل الساعة والنص في التسعة والنص إن شاء الله بتوقيت القاهرة مع برنامج أبناء الصحة والجمال يوم الجمعة القادم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتني أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته